فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا توطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين اما زم شاء بنميم من ناع للخير معتد بَعْدَ ذَلِكَ بعد ذلك زنيم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 ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون إن إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم إيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، سلهم أيه بذلك زعيم، أم لهم شركاء؟ فَلْيَأْتُوا بشركائهم إِن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أَبْصَارُهُمْ ترهقهم ذلة